يا أخي جربت كل شيء هيا أقبل على الله بقلبك وكيانك امتثل أمره واجتنب نهيه وقف عند حده واعلم بأنه من التقاه وقاه من التقاه وقاه ومن أقربه جزاه ومن شكره زاده ومن توكل عليه كفاه وأغناه وأسعده في دنياه وفي أخراه والله لو سألت هذا الجمع الكريم المبارك الآن بين يديه وقلت لكل أخ فاضل ولكل أخت فاضلة فلتذكر موقفا واحدا توكلت فيه على الله ورضيت فيه بالله ووثقت فيه بالله فأعطاك وأغناك وكفاك عن كل الخلق والله لذكر كل واحد منا أكثر من موقف ومن أجمل ما سمعت في حياتي من والد من آبائنا الأفاضل في محافظة بميات بمصر هذا الرجل رجل ثري غني أصيب في حادث بحالة شلل نصفي لا يستطيع أن يتحرك سافر إلى لندن وإلى أمريكا وإلى باريس ولم يقدر الله له الشفاء وبحث عن الدواء في مصر لم يقدر الله له الشفاء يقسم لي هو بلسانه بالله يقول والله يا شيخ محمد أجلس أمام التلفاز يوما وأرى بيت الله الحرام وأرى الطائفينه وأرى المعتمرين قال فبكيت ونظرت إلى أولادي وقلت يا أولاد قالوا نعم قال أنا أعوز روح عند الملك في بيته وأدعوه هناك هكذا بلغته البسيطة العادية أريد أن أذهب إلى الملك أي يريد أن يذهب إلى العمرة في بيت الله جل وعلا ليسأل الله هناك وعنده من اليقين أنه إن ذهب إلى الملك في بيته لن يرده ولن يخذله قالوا لا نستطيع قال مالي لي أستأجر طائرة خاصة أريد أن أذهب إلى العمرة فحملوه إلى العمرة يقول والله أجلسوني على الكرسي وأدخلوني إلى صحن الطواف وأجلسوني في مكان قلت تتركوني واذهبوا قال والله مرت ساعتان لم أناجي الله جل وعلا إلا بكلمات واحدة واسمح لي أن أعبر عنها باللهجة المصرية يقول قلت والله من, أخ... من طالع يعني لن أخرج يعني والله من طالع من بيتك إلا على المقابر أو على رجلي لن أخرج إلا على قدمي أو على المقابر يقول وظلت أصرخ وأصرخ وأصرخ وأبكي ولا أزيد على هذه الكلمات فأخذتني سنة من النوم من شدة الصداع يقسم لي بالله والله يا شيخ محمد في هذه الإغفاءة سمعت هاتفا ينادي علي في أذني وأنا في النوم ويقول لي اوم امشي اوم امشي قال ثلاثا اوم امشي قال فاستيقظت وقمت فقمت ومشيت نحو الكعدة فمشيت فتذكرت بعد خطوات إن أنني مشلول فقلت يا ملك يا ملك والله ما خاد من لجأ إليك قط انجأ إليه بصدق انجأ إليه بيقين بك أستجير ومن يجير سواك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 إلجأ إليه سبحانه هذه السعادة والله هذه هي السعادة وهي الكرامة أن تعتصم بالله وأن تفرض أمرك إلى الله وأن ترضى عن الله رضي الله عنهم ورضو عنه والله سبحانه وتعالى أسأل أن يملأ قلوبنا بالإيمان به وبالرضى عنه إنه ولي ذلك والقادر عليه ولا أريد والله أن أشق على إخواني خارج المسجد بالشمس رأيتم يجلسون قبل أن أدخل إلى هذا المكان المبارك أسأل الله أن يجعل هذا في موازين حسناتكم جميعا أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم.